وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ إِتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ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 وَإِذَا يَقُولُ تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْمُلْعَدُونَ فَاحْذَرُهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّا يُؤْفَقُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ يَسَّغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّهُ لو رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم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 والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرج منها الأذل وَٱللَّهِ ٱلْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَٰكِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُلهِكُم أَمْوَٰلُكُمْ وَلَآ أَوْلَٰدُكُمْ عَن أدواكم مع ذكر الله، وما يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، وارفقوا مما رزقناكم من قبل يَا أَحَادِقُ الْمَوْتِ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصْدَقَ وَأَقُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خبير بِمَا تَعْمَلُونَ